غير المغطوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما فمن كان منكم مريضا أو على سفر فغدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام بسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان بريطا أو على سفر فعدة من أيام يريد الله بكم الشهر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 عَلَّمَهُم يُرْشِدُونَ الله أكبر